A'ud billahi minash bedeinin ila كاتب أن يكتب ولا بكاتب أن يكتب vel yumin وَلْيَتَّقِ الَّذِينَ كان الذي عليه الحق شفيها أو ضعيفا أو ضعيفا أو لا يستطيع تشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين ورجل ومراتان من فرجل أمه إحداهما أن تظل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى Ve la ya لا تسأم أن تكتبوه صغير أو كبير أو كبير Sattı inzallah شهادة وأدنى ألا ترتابوا ألا ترتابوا فليس عليكم جناح ألا تكتبوها واشهدوا إذا تباعتم ve Fame! things أنت إن أنت الله رب ولا تك <تكيب> tuşahada ve dum şehade ve yek dum ha وإن تبدو ما في أنفسكم ما في أنفسكم أو تخفو kum billa fe بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدًا فَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَفْرَأَنَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لا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 Rabbana la tu'akhizna in nesina aw akhtana Rabbana wa la tahmil yâ mehammetu ve Altyazı M.K. نا على القوم الكافرين صدق الله العظيم الفاتحة.